تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا ولا نائي خواتنه ولا ولا نسائهن ولا ولا ما ملكت الله For Israel, much cut, spread, and praise إِنَّ all those who were Even Allah, the دين ا صلوا عليه يا الذين صلوا عليه يا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يذون الله ورسوله الله. لعنهم الله. لعنهم الله في الدنيا. ولاخرتي واعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا لقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا يا أيها النبي أقل لأزواجك وبناتك قل لأزواجك وبناتك وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ ذلك أَنْ نَفْلَعُ الله وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا لَّئِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا بل عونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لِسُنَّةِ الله تبديلا الله